صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن الم تر ان وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَنِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَبِيعًا فَقَالَ الضَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فقالَ الضَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كنا لكم تبعا فهل أنتم مُغْنُونَ عنا من عذاب الله من قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص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 فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ك شجرة طيبة أصلها ثابت, أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.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 قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم, وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية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 واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني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 رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً من النَّاسِ تهوي إِلَيْهِمْ وارزقهم من الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِمُ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء